يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر كبعمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون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 هل أدل لكم على جارة تجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأفوسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها.